هذا أحد الأخوة يقول كيف نستفيد أو نستغل ما يعرف بالإنترنت والقنوات الفضائية في الدعوة إلى الله حتى بطاقة الإنسان يبدو الوسعى بكل طريق حتى ما يشاطئ نعم